بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة اللمذة من الذي جمع مالا وعدده يحسب أن لأن ما له أخلده كلا لينبذن في الحقمة وَمَا أَذَرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا قدسوا في عمد ممدد